وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل قد ضاق نفسه فدخل في الصلاة ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من القائل آنفا كلمة كذا وكذا فأرم القوم سكتوا فيش حد قال له أنا رسول الله فأعادها عليهم فسكتوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعجب من هذه الكلمة إني أعجب من هذه الكلمة لقد رأيت إثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا أو فقال الرجل أنا قلتها يا رسول الله والله ما أردت بها إلا الخير والله ما أردت بها إلا الخير فانظر إلى رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لها فوتحت لها أبواب السماء فتحت لها أبواب السماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الصحابة رضي الله عنهم بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة أن يقولوا هذا الدعاء ولذلك لما قاله ذلك الرجل دون توجيه نبوي خشيا أن يكون قد ابتدع في دين الله ما ليس منه أو أن هذا الكلام لا يناسب حال الصلاة أن يكون وقع في خطأ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من القائل كلمة كذا وكذا فما جرؤ هذا الرجل رضي الله عنه أن يقول أولا أنا رسول الله الذي قلت ذلك وإنما سكت وسكت عنه الناس حتى بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبواب السماء قد فتحت لهذه الكلمة وأنه رأى إثني, إثنى عشر ملكا من ملائكة الرحمن يتزاحمون عليها في حملها ورفعها إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه إليه إذا إلى الله عز وجل يرفع الكلام الطيب الحسن الكلمة الطيبة صدقة تتصدق بها على أخيك ويترفع إلى السماء ليس بينها وبين الله حجاب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وبحمده هذا الرجل بعد أن دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام كأنه يحمد الله تعالى أن أدرك الصلاة من أولها من أولها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه الكرام أن من أدرك تكبيرة الاحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فكأن بهذا الرجل يحمد الله تعالى وقد أتى وقد حفزه النفس وضاق عليه لحرصه الشديد أن يكون من المدركين لتكبيرة الإحرام خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما من الله تعالى عليه بذلك قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة سبحان الله بكرة وأصيلة فهل التسبيح إنما يكون في أول النهار وآخره هل هذا المقصود بهذا الحديث ولما لا يكون المقصود التحميد والتكبير والتسبيح في أول النهار وآخره كأنه يقول الله أكبر كبيرا فأنا أكبر الله تعالى في أول النهار وفي آخره بكرة وأصيلة ووقت الأصيل هو وقت غروب الشمس ووقت البكور هو وقت طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس فهذا وقت البكور وذاك وقت الأصيل وقد شرع لنا الإسلام أذكارا معينة نقولها في هذين الوقتين فيبدأ الإنسان يومه بذكر الله تعالى بذكر الله تعالى ويختم يومه ويبدأ ليله بذكر الله تعالى فيكون محفوظا بذكر النهار طول النهار ومحفوظا بذكر المساء طول الليل فهو محفوظ بحفظ الله تعالى وأن الله تعالى يقيد له ملكا يحفظه بالليل والنهار إذا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما وعد الله تعالى فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار شيء عظيم جدا أن يكون الإنسان ذاكرا لله بلسانه وقلبه وأن يكون حاضرا مع الله انظروا إلى هذا الجزاء العظيم وتلك المكافأة التي لا تعادلها ولا توازيها مكافأة أن الله تعالى يعد لهم جنات والذي يعد هو الله وليس أحدا من خلقه أعد لهم جنات وليس جنة واحدة وإنما جنات تجري من تحتها الأنهار أنا لا أتصور ذلك لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تصور أن جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت الأنهار كيف ذلك نعيم مقيم نعيم مقيم سبحان الله العظيم بشيء يسير عمل يسير أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آخر حديث في البخاري من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرثت له شجرة في الجنة انظر إلى العمل القليل والجزاء الكثير أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن تصور أن الله تعالى يحب هذه الكلمة ألا يكفيك أن الله تعالى يحب منك أن تقول هذه الكلمة فإذا قلتها كافأك عليها مكافأة لا يمكن أن تحلم بها يبني لك يزرع لك شجرة في الجنة غرست له شجرة في الجنة شجرة إنما نعلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام بالجواد المسرع لا يقطعها من شجر التوت يا اخواني ولا جزروين ولا شجر سنط من الاشجار المؤذية في الدنيا لا لا لا ليس بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة الا الاسماء فقط اتحاد في الاسم واختلاف في المعنى والجوهر والشكل شيء عظيم الجنة لا يمكن تصورها ابدا لا يمكن تصورها أبدا فحينئذ لا بد أن يحرص المسلم على أن يحصل الجنة من خلال تلك الأعمال اليسيرة القليلة أن يكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات فيقول عبد الله بن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل أتى متأخرا ترشه النفس فقال بعد أن كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر كبيرا يعني أنا يا رب أكبرك تكبيرا عظيما فليس هناك أحد أكبر منك فأنت أكبر من كل شيء وأعز من كل شيء وأجل من كل شيء وكل شيء دونك يا الله إنما مرده إليك مرده إليك الله أكبر كبيرا والحمد لله ليست مرة واحدة ولكن كثيرة يداوم على الحمد وسبحان الله تنزيه الله تعالى عن النقائص واتصافه بجميع صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى وإنما واضب على ذلك بكرة وأصيلة بكرة وأصيلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القائل كلمة كذا وكذا آنفا فخش الرجل أن يكون ابتدع في دين الله فلم يرد حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء إذا هذا من الثلن التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام، ليس لأن هذا الرجل قالها ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره عليها ومدح هذا القول فنسب إلى سنته أي هذا القول نسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسبة تقريرية لأن السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية ومعنى أنها تقريرية أن يقول صاحب من أصحابه أو صاحبة من صحابياته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وعنهن أجمعين أن يقول قولا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يبلغ عن صاحبه هذا القول فيقره عليه الصلاة والسلام فهذه تنسب إليه عليه الصلاة والسلام من باب أنه أقر هذا القول أو أقر هذا الفعل لأنه لو كان مخالفا للدين ما أقره النبي ولا ينبغي له أن يسكت عن إنكاره لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر الباطل ولا يسكت عنه بل ينهى عنه عليه الصلاة والسلام قال عجبت لها قد فتحت لها أبواب السماء كلمة عظيمة جدا هل تعجز أن تقولها أنت يا عبد الله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة هل تعجز أن تقول هذه الكلمات الثلاث اليسيرات بعد تكبيرة الاحرام الجواب لا ولذلك يقول عبد الله بن عمر فما تركتها قط بعد أن سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام حرص الصحاب رضي الله عنهم الصحابة كانوا أحرص الناس على فعل الخير قل أو كثر دق أم عظم كانوا أحرص الناس على تقليد النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك أتى الصحابة رضي الله عنهم انظروا إلى حرصهم، فقالوا فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين والأنصار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بدرجات العلى والنعيم المقيم ذهب أهل الدسور أي أصحاب الغنى أصحاب الغنى وأصحاب الأموال بالأجور يتصدقون ولا نتصدق ما معناش يحجون ولا نحج ما معناش فذهبوا بالأجر وبقينا بلا أجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام يطيب خاطر هؤلاء لأنه يقدر حرصهم على فعل الخيرات فقال ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحق بكم من أتى بعدكم إلا رجلا عمل بما عملتم قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله تعالى في ضبر كل صلاة ثلاثاً وسلسين وتحمدون ثلاثاً وسلسين وتكبر وتكبرون ثلاثاً وسلسين تعرف من فعل ذلك وختم ذلك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تعرف ما الذي له قال عليه الصلاة والسلام إلا غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر طبعا مجدنبة الكبائر كما اتفقنا ولكن فقراء المهاجرين بلغهم أن أغنياء المهاجرين والأنصار إنما يقولون مثل قولهم ويفعلون مثل فعلهم ولذلك أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أغنياء المهاجرين قد قالوا مثل ما نقول خذوا خبر بالتحفة اللي انت أتحفتنا بها والهديه التي أهديتنا إياها فقالوا بمثل قولنا فلا يبقى لهم أو فلا يبقى لنا عليهم مزيه برضو سبئنا سبئنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيء عظيم جدا أن تقول دائما بعد صلاتك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ولا إله غيرك ولا رب سواك أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد